بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادرك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أم ما يتيمن ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا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 122. لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 123. إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم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 وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 قَوْمِ بَنِي مَالٍ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يعملون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 يَوْمَ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويخسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون 112. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان 111. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 112. إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين 113. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز